من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وصلم وبارك على نبينا محمد وآله وصعبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم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 قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قُلْ أفغير اللَّهِ تَأْمُنُّ مِّنْ أَبٍ أَوْ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ورضع الكتاب وجيء والشهداء وقضي بينهم وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبالسمث والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين عشر كان عشرك بقول يا سديا يا سديلا دو خونا كمدي عشير غادي ناصر هذاي كونا سبع سنوات تفسيرك قرآنك كريمك سدح يا لبعتنا يا لذ بوكا كوبناي هيدا سدح يا كنت كما من سوره الزمر ايات سنيه تو ذاتنا و اكو من نفسها سوره نفسها اذا سوره الزمر كما كما كون دم وجه سوره اشريك السيدي ولي يا ولي يا رحمه الله حي يا عشرك وكب الله انا ايو ارجو آية في كتاب الله Ayaat Quraan kujrsa mida uu kheysheek badun. Ayaat lamida lahirat, sabuhu nuzulna uu ala nuzul sabuhu nuzulka uu Islamka marki uu ymii. islamka kohar gafaf badan kalay. Hama islamka inti uu jirai nafta edepa gafaf badan kalay. Ayaa wahaan nafya shaitaan uu shakayyan. Indembi gaudu uu kowen شوال امرك هل كنتي تسوبنا عليه صلاه وسلام لويديه هذان وقفف وين قال لي كون الهي يا دوما دفا قال لي كون شركي يا دا يا جيل ين لي وا يزين يا غمروح والبصم عيناي من نلو دا فا اييدي عمرك عمرك هرتيني واحد ام بالليل انه اوكي ما دبا دافتي اي توبدنا عن ذن صوحته إلا ويل ولا غبلاه لأن توبد هذه أربعة دمى سووا فرحة كل كذب عن لجت توبت كاني كريم مجد ابن الغيم قني وين عالمة أيادي وحن لجت توبت كاني كريم حد يرسل كلام لجات جي لجات توبت كاني خرو اجمعوا قرر رضي الله عنه حضير رسول عاديل لا عاية رب عاديل لا عاية كعلمة كعلمة بجميع في نادين العايوة كفر، قال لي ما كم وين؟ قال لي ما هاي، شيك هاي، وثيني هذاي هاي، كل خايلة هي أدمى حقي لرجال أوردن، خديته وبنصواها أيت ما، إلا ضفية، كجذالة توجيهات هي إيمان دونا، وعاتوجيات كياب إذا توني إيمان دونا، إن وقت يجي قيات وقيات قال لي سقولة ترين عليها مظهر من مظاهر القيام وحركتهم عن قيامه دي هذي هو ساكنه كله شد هي دولك كلا هذا قريبة هي قيب والبوح كل ما عندو هي قبل لا أركض هذه يوم كي نكون نوليها هم هي سن وحوكارب سوي إن لا دم يستريدونه هذي ما يقبل هي وكهنة هي عاشر كعاد ولا تعال أبوه يلي سبحانه أمر ويسوع شين النبي قال له كان لها ولا لي لها دم من رضى فيه أيه أبي يلي يقول أيه الرسول الكريم قاعة على هذا يا عباديا إبرنا الله بالله بين نفسه هذا أيه النحريس قليل حيا لعاصيالك إلى يسوع نين أيه ولا أيه أني جايب بعض وما ذي كل كا كلمة يا عباديا النبته هذا أيه استغدا قلبي غزين عريس لكليه في الاستماله خاب ثودي لسو اي يا لا غلن كرهي ما يله وحده راكتي محدود بابتي هنا يبقوا يقولوا سبب كنا هو هو اسغى بالملك الكرامه دجين نبينا كامه دجين رسولنا كامه دجين معصوم مكفه كامه دجين بشر بو كامه دجين تاكيوا حقوقه لمن ايسا كيفكم حد قلتوا بتغيروا كل واحد له يا عباد يا هني قال الله عز وجل ماذا إذا بقوه ما قوه الذين عز وجل أسرقوا حد جدبي ثم أذلوا به هلا أنفسهم نفتو ذكر ذكر حد جدبي بالكفر وارتكاب المعازي كيف يقلمه نعو البكوه زمياه ومن هذا ذلك إن قصده لا تغنمه حجوسا لنا من الرحمة الله إلى نحرس يجاك قوسين كل كا قوسا شن نحرس يبلجك قوسو أيها قالما أيها قالما نفته لا منك أقولي تأخذ أب أؤيده سبحانه والرحمة وسعة كل شيء وعلى أركي واسع النقطةي كل كا كا قوساتي رحم لا أب هالباطاي لا تغندو قوسنينا من الرحمة الله إلا أن حريستي ساق خوصنينا كيف كست فجلا؟ مع هذا نرى خوصني إن الله يبوي يغفر وانافا الذنوب إنت لا جريء ذنوب وجمع ذنب أي عدنا اللعاليء وحا انت كليت إن صين لاذنبي ولنبا إلا داف فما بع هذه جميعا اللي هو كلي عدنا كل عموم كليه على اللوك أبتوا من كل مرق قالنا أن الله قال يو يفيد العلوم إن الله يغفر الذنوب دنيا لا جميع سواده و هذا يساتان دليل إن دم التوبة كونه سنجيل هذا عمله كل حجرا يلا قفقيساي يلا دم يجي سلاما لافو قفقيساي يلا دم يجي سلاما لافو ورعمه ورئن العلم عسكنيه إن الله يغفر الذنوب جميع كليه قرانك ربي اشرك إن الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل كاشركي وقفك دوك مقدس لا يلهي انا لافاي أصحاب الرسول الله هم المشركين سينمرون بيان انكم سميرت ورديان جري مرنا عبودين جري هذو بعدنا ولي جري كده وحويا الدم بتوبه قوي وصدق الله في قوله كل الذين كفروا إذا كان له ما قسره هذا يقول لك أنتك ربعاً وحيه رؤوساً هذا يقول الله أحكى لك أما يأدوما أحكى لك أما ينفسه أحكى لك يقول لك أنه يقول لك سؤوليه أيضاً إن الله يغفره ذنوبه جميعاً كلما يقول لك أنه يحبه ومشه أنه يحبه حتى نتبعه إله صفاً من صفاته تعالى إنه هو الغفور الرحيم تبعاً جاء بسيلا إنه الدنبيال كان الغفور وهم كانوا وهم حريصوا فصفاته جاء وكتلماناً إياه فأناك إزي غفور يا رأيه وأصيدوا بني هايبا إنه إبوين هو إيساك أيها الغفور إلا لافض بدل لتائبين لذلك قففك كان الله الرحيم بالمؤمنين إنتا الرميسين ونحريص بدانا والغفور أيها الرحيم والصفة من صفاته تعالى والله اسم من اسماعه تعالى قد اعطى اعطى اعطى اعطى والله اللي قلت اعطى دنب وكوكو لحيانو سنجيرين وانيب ونوقضة في جميع اموركم ارمهات الذين دمانتو حقياد من النقوان ايسان الى ربكم من النقو الساق الى نساقى يا في سورة العمران ما إلا وذين يغفر الذنوب إلا الله الجواب الله تنبي واحدا فا ونباها إنو مالك كلك حدا تاوقاتي. غفور الرحيم إنو إياه تنبي يا الله لننا دافا وحيدنا يدلها لهذا نوع أي طائبة إساقه لنقو وأن إبو النقدة توجيهات يبلوه إلى ربكم خبقين في جميع أموركم حوله إن إذا ينكو إبا أول النقدة حدى يدن بتاي إباونا رضع حدى يدن كارتاي إباونا جد حدى يدون تاي الله <سؤال> ناسوب حدى ياخيرتاي ألاو نعافي حوله إنه إليك إباونا نغضع أمر إباونا اللفة وأسلموه هغانزم له لله هو أمرا هدوه حيالا إذن ليديري بل نحيا هدوه حدافا وفعلا سماء هدوه إذن وتركا وطاركا كتغ هدوه إذن يري إباوهو وحاد كبهو هو كان سميدا يبلوه كان سمايو اي او نقصد اللهم نقنايو من قبل اياتي ايكم انتو صنئذيني من العذاب في الدنيا انت عن عذر ايا الجرؤ ايا الضوفان ايا دبيلو ايا داعون ايا السكرات وصنئذيني من ايان قال انهار ياريقر كذا هورثات انهبو واسلمو ثم كذا حدو العذاب يمات لا توصلوا اي انكال قال مركين العذاب كبر له في كل مرة، مصيبة من مركب قبعة فوق مريض جزء، قيادي كالحماة ما ده، لا مرة بنعلنا، عذاب ومركز قصيد، لا مرة بنعلنا، أنت على قنط امر أنيبو واسلمو، أمر صدح، واكن وتابعوا الراء، أحسن ما شيء كلوا وأجبنا، أنجيل الله تجيء إليكم بدينك من ربكم خبجي وعليك تجيء. وحوانك بدهوها معي القرآن الكريم كلك كتبتي ورتيه لسؤالتي مكوناك بدهي تفضلك أحسنًا لأييري حتى تورادي يا إنجيل يا زبور يوحي ورتيه لكي إذا يلقى كسخف إبراهيم وموزة مكوناك بدهي مكوناك بدهي إذا قلناك كتب حقا إينا إيناي إذا قلناك كتب حقا إذا نكتب محمد هذا إبراهيم يقول موسى يقول داود وقفل عني أشمل منها فكبه أحدوية إنت إشاجه إيه كبهضان بوشاكي كتبتي هور تعريف باكوردا عاي وما ديه اللوت جيه هي أبدالي أو كودان لالي أو باري حيكباني تقوه أفين وحالك يميده إنت إشاجه إيه كبهضان بوشاكي إنت إيه إشاجه إيه إنكبهضان نوا شاكي إذا أحسن ما أنزلوه إلى هو رصد جيه قرآن كعقوبنا قبلا سُنَّة دونا وبيان زاي هو حلقة دون بيان واميرته عنيمو وأسلمو واتبعو صدق أمرون قرآن كن الراع وحاتك بوا ليش من قبل يأتي لكم العذار عذابين توصني ذين من اتبعو وأسلمو وعنيمو بقت تسلم فلان عذابك جارو إما نجلوش يجي مايو إنو كو شجيرنا يقول شيء مايو كلك انت النفيك وكو جيرتو على خطر بدكو يا ترى كورما وقتك دمانا يا هذا هو شهد لللابا يا سن الدنيا سن الدنيا كورما يكون اكتار. العلم عند الله من قبل آياتيكم العذاب انتو سن عذاب ديني من ضبطة سلما مدينك وأن لا تشعروا عذابك إما تنكيزة أن اندرامي ما he lähtivät merkui maadamme Allah yämellä ortago, ala alkimantoonar, enkii mägalain, anta kuula, nafsun, nafin, entä jännbein, jaa hasratta, qomamada ida, eija shallaitada ida, kaalle, alamaa kiderki, Allah qomamado, farvatu, enkukka matvali, fi jenbilla, ilahqizä, entä ne tuinka kunolla, euhin lai farai, anna lai ويلا يا شباب انا نكوي عن جيرنا ندر دري جيري كيما كغممونايا انتي دان اورن هرت اتواميرسان اي تبيو اني مو اسلمو ادي كي با استوق ورمايا اعتراف محقولو وان كنت وانا في الدنيا ادنك ادان جوغي Allah, الساخرين كسلنا مطيع ديننا معيطاع سلابنا معيطاع سلنا معيطاع نتكاسنا هنجرئ كل خ غير دع ابورتي يا غيامك وكريت اما بورتي علبتني وحقول ما حتى وحقول دا وصدق الله في قوله فاعترفوا بلن بهم فصوغ الله صاحب سعيد كففك إلى هنجرئ أي غرتن يلا غردا وروح حد على غبا إن أتغريت وحق في الله تيميد سيد ابو البشر آدم أم البشر عوا عليه مثلا خبنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأننا كوننا من الخاسرين مركبة ولا دافل أو طابولا على الكذا جيسو أنت يا نفران لو جر أن الله يبوينا وهداني يحنون الله لكنت وحانا عان في الدنيا الدنيا تقول هذا من المتقين إنت إيش إلا ليسا كفريا معفيا إسكا إلا ليسا الإيمان وصالح العمال إسكو إلا ليسا ينكمد نقول الله إلا أني أو تقول إنت إينا في أوران هنا قرت أي ترى العذاب قيام النارت لو قتل قرية عرقته أنني بعد مر نكيد، عمر لبادناه مرنا الدنيا دي لا يجونا بو، هذه الدنيا دي لغوها عليو، هذا الله فاكونا، حنا الله محصن من الابود على من المحصن، تذكر الابود على أي أيام قدر ملا، أي المريعة العليا، الالمكان اللي على صورة كلمة مصري، لما ما أعرفه بين مبنى للصورة قري، أولنا الدنيا مجدت، كل خاخير الله و الدنيا ليلها ما جرت وقلوبها بئس كما لا نغرب ما ثانيا بينو شيئا يحدي لعييو سيدي وياري مركهو مركه دبان ياليد سبب لوحو امركه هربا ما هرتغنا الى ذاته قاضي العلم جسموت كا فقال عز من قائل ولوجدوا لعدوا لمنه حتي قيامتي لوغن نكن شي هورون ده يني لاي ايبن لويالو ماركا اينو بين لويال ان ايي هيي هيا لا بلا و ايفرابي فوتاني وركي شي بال بوغينايا من نغوتين لوغونا الين مايو او وها ذن حجوولاهن قد وها نبا انجادكا ايها دكور كوتيمي اياتي اني باه اياتان سودجيي يقوم كونجها يقوم مجددها، بل آياتك أنت ولا كونت في فكر بتبة وتبني سي، في ها آياتي واستكبرت، إن ها آياتي هو صاحب الآية الرمزي، ويسكوى هنا يسي، وكنت كافراً قلب النقص، من الكافرين، أنت حداد دا كاملاً، سيرت ردد أدرد مليب، وركعنا مجدو، أهي ما حصل إيمان دونا أنت يعني إيمان. ندحا مرغوليه عنيبو فاصلمو وترلم حوليه انه ننبول النقضه كنا هو كان سمايبه كنا كن الراعه انت ين حوله هاني ماني معنا ما فرصه هدا عايشته كل كادي جيرتي ما دا, دا. فرصه ما الله با فرصه معيزتي. آخر عايشتي اخر يا عبد قال دي كانتك بعدينا أحد حييت على رينتي كل واحد على صوبنا يا عباديا أدماء يا الذين أدماء أضرب حد جدبي على أنفسهم نفسي أذكر كذا حد جدبي بيرتكاب الكبري والمعازم قالوا يدمني الكل دون كوا كل حد جدبي أهر والبكار يوم يلكين لا تغنتوا لا تغنتوا لا تغنتوا المسلطون لو كانا نكذيرتا وانا كرده بكيرتا وانا وسط بكيرتا لا تغنط لا تغنط لا تغنط حكوم سنين من عند الله الى ان حريص ساك حكوم سنين وحيدان حكوم الله اي بوي يغفر واولاف الذنوب جميعا توبتي بقولها وهذه وقفه وتومات كانوا قد ما قبلها هيك قلك أعمال دورة أي أنك جرته ودنبيك وريباب إيزا عليه سلوات والسله قل إلى الخمس سنت وقتها التي كان أي والرمضان إلى الرمضان والجمعة إلى الجمعة حواياك قار العج إلى العج والأمرة إلى الأمرة مكفرات وحيد الولايان ما بينهن كفه دهي ما لم تغسلك ظاهر هذا نقفنا لليمن أما هذه كبيرة لليمن توبة نصعوبان سهل الغدا في مال كل خمدنا إن الله يغفر ذنوب جميعا وبعد توبة توبة نصعادي لليمن تبيان إبرو إن الله يبوينه يغفر ودافا هذه ذنوب سيد تبيان جميعا إذا أحب بدر تغدا فا توبة نصعاه أيو غدا من نوره هو إسارة الغفور على الغدا في البلد لطائبين كذلك فكالنغضة الرحيم اللهم نعرز بلا بالمؤمنين انتروا ميتوا وأنيبوا النغضة إلى الربكم فبدين حقيقوا النغضة هو وقانزما له الرب من قبل أن يأتيكم العذاب ألا بنتو صنئذين من ثم كذلنا أن لا تنصلوا ليدينك الكارين واتبعوا الراعة أحسنا ما سيكونوا أكبدا كنزل الله تجيه إليكم ليدينك من ربكم فبحقي ليدينك تجيه وهو القرآن الكريم من قبل آياتيكم العذاب حذاب من صندين من ضغطة سكة والله من فلانا وانتم دينك وان لا تشعرون درمين حذابك يا مماتين كيسا انتا قول نفع انت يا نورا نفس نفع انت يا نورا خورتاد انيبوا اسلموا اتبعوا يا حسرات شلي تضايدا هذا اوانوك واحتلالي هدان جوك فاحضره كالك واذا نهوقوا يا رم هلا ما كيكورك اتكا قومة موتو فاررت كنت حد كثبت في جنب الله يباوين حقي وين كنت وحانا هانجري لمن الصغرين حقا فنت لتأكد جاس جاسا أي أنك ماذا هانجري أو تقول إن تينا في أرن لو قر أن الله يباوين وحداني إهانون الله لكنت وحانا هان لها من المتقين إن تيسل أليس أو تقول إن تينا في أرن حين قرت أي ترى العذاب نار تاركتو لو قر أن اللي هو إنسكنادو كرة مرأل فأكون وحنك من لغن الله من المعزنين انت واناك سميسا هيبودا عدا بلا بمباتشيكي بلغويني معجر قد جاهدك وحاكو من حياتي أي عكو تميد وفكذبت وحبانيسي بها عياتك واستكبرت وإسك كبريسي وكنت وعضاتي من الكافرين انتي حقا ديدي اياتك دي مدنكوتي تاساو دليلة انت حضرنا والديارة ايه عذابك ايه فالحمد يسا اياك هذا واجنا يو ويوم القيامة الى اخر الدرس لقبل الله ويوم القيامة الى عشرك وكذا ماذا قيامة دي برخيس ادي قلتاقنا وكلا قال تعال ابوحي سبحانه ويوم القيامة قيامة ما انت هذا ترى ايها المخاطب ننكاكا للاحظ لايو فصولي غير كيفا او صوبانا اليواركا تراوحا لركي دونتا الذين كوا كذبوا بانشاكي على الله ابوهين كوركي كبانشاكي اتخاذي الاولياء اولياء يا شام او نسبتهم اي ابوهانيان الولد والزوجة والصاحبة والوزير او التعريم او التعليم عوسن ابا حللي امو سنحرمين كوا ابا انت كن باي تلما انقار اليه و أهل النار أي كالسو عنيه و حضر كدونتا وجوههم يقوموا وجيالك مصودة لما ذوي وجه الله من لك كل أهل النار يقولون و أهل النار يقولون وجه ما ذوي يفافكي كلام وحوي خببه إننا بان خبه كلام وحامرك ما شاكاكا موقاتا و لا لا أن أباكو بانشاكينا إن وجه الله نورينا واركو عدنا في سورة آل عمران بينكس ومارني يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالد إذا انقرضا وجقوا ذينا الكنور بضا قوة كان لامبالمرنا Tänä päivänä koladiuji Godnille Madobei Babbar Kil Mahmud luvuukarto. Minä jii, että kiäbän navai, wa Taala wa alaisa, muuza naaim, fi jahenna, ma thwan, me luvun nagado, lill mutakabri, hakkuo iskoo inajii, mutakabri watatanna, luvukko أصحاب المركي موله نكدر كيس دا ساعة دايسته اكبري زو وانا اكسره انه متكبري جاي يقو كبيرك على رايه يا ليه رمي في عن اكبر قروح بدل احرق وجهي جاي اقول كم احرقني اني شفت دي الندا فادي ما كبر القولار جاي كم الرسول كفكرته دودي ساعي ايه ان الله جميل يحب الجمع وحسيقي زو وانا الى ان وانا كواجه ان الله يحب التواب ويحب المتظاهر مركاتي بالقوه وحوي لا بلا ضر ايوكا كما فطر الحق حق اللي لو كبره امرك اياتي يا سنن اللي لو عدايو او حكمك سي ومركو جاي حد واجب حد حرام لو عدايه حد حلال حد حرام كل كاكدب اداكك تنددو مركات حق الله كي جا ما يجي قصك مركات كل هذا لايا أكو خير مير عيا، كو عدينايا، كوانينايا، كوانين لمن مم يسيده الله غلامور مايسي، وصدق الله في قوله ما يجادل في آيات إلا إلا الله إلى الذين كفروا آيات بعد ماشي من حكم كسين اللغش عاي، هذا المشي أكو يا الله ملة كل قادتك حقا لا مورما إننا عليه حق مارك لوجه كرجال تتك حقرو يجان اسمونا سارة إركيس كشرارة تتك نسوا حبا الله طاق متكبر كل كعوف قام متكبر بك نلجار او لو غتلك هي جهنم كوتل اليس موصن هي في جهنم جهنم غيده مسوى النغاري للمتكبرين رسول كنا حديثك يسو كاداي او غيري جنة غلي ما يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر هذا يرى كبر ويندا حبد عاوسه عاوس كاس مريح يسأل موجن سمير مبارك تاس إن لقاه كيدير قط غير كوجي ماي ما تيم كارخى قرادي هار الله شاقينا تريم كي تريم كي قرادي هار تريم كي دعائيشوا إلى له مركو كواسي كو ناركو وروريه الذي ندتك يا كفر يا معصية إسكال ليه وحان اللهو بدابية لما ما شا يكون لبانين كذرة لا لا يمسون إسقاصن داري متقينط أسوهم ما لوكم ما ذبهم ثمن ما يزه ولاهم عنا ما يحزنوا قوتي لا يذو والولان عنا ما يحكي كتيلا ينعيان فلاهم الفرق والحبور والسرور بيبليه الله إبواين خالق كل شيء وعلى ركينيلك الله أمي حد أمي سنو أمي أي واحد ناوي لنا إيش كمان ورجل حن كالي كل كأو الله أمي إذاك أو إيشالخالقة كصوري واحد جلاب خالق هي مخلوق ونقول أيها كل كإيشالخالقة رب هي مخلوق وأنتي كلا معه ليه وسأدع كلنا قنايا أسماه وصفاته وأنتم من خالقنا أي مخلوقنا أي أحسب من صفات عز وجل كل ك هو السقا هو به وما يبغاه لنا وقيلهم إلى لنا على كل شيء وأهل أركبينك السقا إلى لنا يا إل من لغوا قالوا يا واطلعوا ما قوريو ألو ما ملولين كل هذا إن إل مجزى يا قدر مجزى فكبحك وصدق الله في قوله لي تعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد حاضر بكل شيء علم له فبكري جمال مقاليد السماوات إلى الريال الفرهد والارض نرى الريال الفرهد فبكري جمال ايوا الذين وقع كفروا باني اي بايات الله الى اياتي كوا بيني اولئك كوا هم يا عيال خاسروا كوا غريمت باي نفس يما يا ويلها يانا أي أي وعين تحن ما كما ينفع إذا نفط أوله ولا فغيره مشركين تي سير يجلو وانين أيه الحق اللهو شجع أيه الرمت اللهو حتى يجل رسوله إياه ساعات الرومي شيء حد قين أيه رباني نه دفسله كلماتي إياه شركي يكون عن أيه كل خسرات رسوله صلى الله عليه قولوا اكذب النعناس الرضاينا الكفر يا ضلال يا باطل الكبوق العديه واحد كنت اريد اقول كسول لو اعتبر الله قريب ما هان وعكل يا تامروني فليس اعقدني أيها ايها الجاهل وايها ابي خلي شيء يعيدك لدعره بروينا اوكاي هو هورهي أو أو أو أو أو ما رسوله او علي يغودغ الرب ذو الورثة، أرونت اللعوس والدجاج، بعد ربت عين الشيرخ، إياه سنم، إياه باطل، إياه كفر ياللاد، إياه قومية، كله درانه فسر يطني جداني، أولو حاطر الله، أف غير الله، هب ما هانه واعكله، ميأمروني إفرسان، عبدينا العبدو أيها قوكن، الجاهل أو غيره، قد وحي إليك. واحد قوسان دونسان قوا ياتسناين جوينا ورقدوا خيليك ربي اي سبحانه اديغان محمد يوحي الرسولك ا ري اي اما نبي ا ادم انت بوحه لو وين وايكا وشريف يلو عمل كا انا كل النبي محمد حداد مغلى العربيه حوجه لما خطاب. من دا دا كل هذا لا هذا خطابه عاد كان لوغودكم من عمل ادي كان اديكوا وشكشكي سمينا اف يا جميع الشداد كل شيء شكينا ناف لو يرى شيء شلك يغ ساكتي معلنا حاجياتي ما كانت قوسنه نبي محمد بقى رب الله اضلايا وحلقوا يرين نبي محمد لين اشركتا حدا تديقنا محمد نبي اشكرنا انعام بين قصة ومرني ولو اشركوا لحفظوا عنهم ما كانوا يعمروا حدا يرسوسوا شركتا ميسو اذا اديقوا المعصومة هين انها ترى شركتا انتوا اضبطا بما يرمين الا هوا مشركون ايقال اولي وحكا حد المشرك يا كافر كان نبوت كافر حق ابو كفر دي داو شيخ ما بدينا اله اي غير كيذا مشد حملا ما دينا صورة البينة لم يكن الله انقسم لم يكن الذين كافروا يهودا نذ حق بي دينا من هالكتاب الكتاب بل المشركين قولوا للعرب اله مدينا لكن واحدي كدوا ودان اياتنا ذو بكش ولا قد قسموا يا الله قد نحرفوا التحقيقوا إلا بانا حضروا يا ونوكيسا سوكيدوا بانايا والله يبان كل هذا يا بي قد وحدفا إن أحيا له حيودي إليك ذلك رسولك يا محمد وحاله هو حيودي وإلى الذين فصلوا له حيودي من قبلك أذيك هرية هدم إلى حيث انتي وحلو عايزة وحال له حيودي لأرتي مرة بالوقت شرفتي جانك ولارتي بين اشراكته حد ذاته يا غيرك وحكا ما حيسيص مع اي منايا لا يحفظ العملك وعكوت رزم الملك مركا شركك ديمات دنول خمر عدال ابتي اما دوفر انت اما ذنيجتي كيف كاشال نقول حساب تمايا لكن سلا دي لا باطيل ماي ها دو دجي كيف كاسقارهاني المركات كزي اما ها لو دافا مايان لو دافين كيف كي با لو لكن شركة مركز سميسي سند المكافأة بينك يا سون تعيش لين عملك كل خمرة وحل شركة على قعره وحوي مالك يكلو لكن تنبيلك كله يجوم بالقول زابس مايا عملك كله جوبي مايا لين أشرقتا حتى لا شيء وسميسي لا يحبطنا وحاقومنا عملك عملك اجيب فينا شرك يبا غبايا ولا تكون كجدال وحده لا معاله شكلان الا من حب ماشي وانا من الخاسرين انت قولي باي النفس يماري تدب ويني ايا تمد نكون بل ايه ايه فعبد عاب وكل من الشاكرين نحمد وبك عبديه ونعمه اللي فنين الإمداد نجد عربا نيد بو كقوسوبي فنين متري ساعات بين يطوم يعمك وافجي محمد ان كاب زوت ان قبل لا لوره انكري عاب شركنا بالنا كبا ويوم القيامه يا مر مالين ترى واحد اركي دونت الذين كذبوا بنشري هل الله تبوينه كركي هو كوب بنشغي في القول الكاذب واتخاذ أولياء واصلوا النبي بكوركي خوب دنجي وخدار که داو وجهوهم تيرا وجهالکدا مسودت لما دو بيي ليس موصناي في جهنم جهنم اور کدا متو بنقالي المتكبرين انت اسويني سيزه ما ليكون نقعدا و هي اي الله سمته بين دونا او جهنم او قسمه تبين دونا الذين كفريا معصيا بما فازتهم شنذ اللقيين دONO أيانا إلى كوبت بعدنا يا باي مسوم إصلاح سندارينم أصو حمه والله ميانهن دONO يحضنوا قواتيران يOLA فرحباك الله يبوينا خالق كل شيء وعلى أركامانتي أومي وهو إسلايسك على كل شيء وعلى أرك كل مدوسي وكيل إلى لنا له بكنجي بالي مقاليد سماواتي والارض من الليالي هي غير الليالي هي فراخ هي واعود عجلا الذي يبالي ما الذي نواع كفرودي لي آيات الله إلى آياتك دي لي ولاك قوة هم يلا الخاسرون كوا تعبكوا هيقولي قط بباي كل واحد راع له فغير الله تعابكين با هب ما هنوعكلي ميأمروني إفرسان أعبدوا إن أعبدوا أيها قوة الجاهلون وحذقينه بلقد وحدفة وحية إلا وحية إليك حبيبه محمد يوه إلى الذين أخيات من قبلك كاهو ريسي لوه إزتي أني قيباه شرفت إلى أنكو دارتي إن أشركت أيها الرسول حدد إله شريك يشي وحد قلن كرته رسول إنو ومع ذلك وماذا أما الرسول شرك الله كإلى كما صورك الله يا حفظونا اه هو بنا عملوك وهي عمله يا سنه سمي سي فلا تكونن احد من من الخاسرين قوه عبكد باي بل فينا شركي سمي سو داوركن الله ابوينا خليك فعبد العال وكن انغوثا شاكرا ميد الله قومهدي من الشاكرين انت الله قومهديا كامل النقول كما قدر الله حقا دبري قل كأقول لهم وعلى شرك أوسا ما ينعي الله ينقول وإلا قف الله كان شرك أنسا مايو كصورة كلمة إذا واحد واتي واحد واتا الدنيا كلا عيا جهل ما وصلب أقول لهم باو صباب إلا لما يكح على سماه ينعيان نكرن مايو في الخدين وكنا منا قدر ما ينتحر الله يبويه حق قدره إلا تقلن في سحقي حداد إله وما قدر الله إب ما أيانا غونسًا حق قدره الغونس في سحق ما عرفوا حق معرفتي فظلنا بواكالي والأرض سان يبلوا قوننار والأرض تدفذيه دون يعني أن يد الله يقدرك قبل شو أن تقبل أي بيكو جلته تدفذيه دون كسر أن اوو دي القدره دي عدمدار يوم القيامة قيامه لما الين سلا والسماوات الى ريال خين مطويات تتضمدي سمو ولدو بي يمينه مثل كي جاي جوجهم همنا عايشه رضي الله عنه سؤال بي ويدي سي وحاي فري فين الناس ما كي دولكين اللعنتوبيه الكين اللعنتوبيه دك أول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 Näitä on huolletyä me isku ismaa kilava fi jameir kutenilla, pois koment, kolikas se fani ei alla shagay, merkasi ebe yri subhana ebe avelambala ilaisi daza etottomasti arvo, entovi y ei etottomasti samo, entovi y ei ayyuhan uhabaa hain, karb vodan oshirki ukusamaina y subhana ila avelambala, wa taala ebe wa uka korlukoi, hamma wa ei usrikoon. كبه وحلوه العجينه يا و انفخ في الصوت بونك قيام الله وفينوا ما عند مولانا نفخات من اليد الرباني نفخه الفنا والنفخه الصغ والنفخه البغى ونفخه القيام مدن للي هي او الى الله ايماني هي تلوسو بايو هي تلوق رمايو هي Nikki Bidi Afar Kamabadini, Nki Yareya in Alava Kamayaray, Okarba is Radankara, O Nafhatul Fana, Otalugubabaya, Yanaphatul Sabi, Otalugukara Maya, Ishumitakola Kar Kaliga, Karnawa Leva Yadi, Nafhatul Bhati, O Lugusabai, Ya Nafhatul Diyam, Ya Lug Savai, Travadana Skuminu, Kon Kain Leven Yi, Afar Kamabadana, Plavana Kamayara, خذوا عيله والنفخه على فوفه في الصور من كي قيامه فساعده حق الرامي من أن في السماوات إلى الجدود خسوعا ومن أن في الأرض إلى الجدود خسوعا إلا من قارمهان شال الله أبوه دوني قصدهما لكل ما ذكر في حملة العرشة هي كذا بينها ثم كذا ألبا نفخه على فيه بونكي أخرى من اخرى أخر من لباد annab khaturiyam faylan marke labad ee lafufay bom dadka qiyamum kuwa tartageenoo yaan duru qello kum maamulaa yesu lafufay alla soo kiyo hore saaqi walu u dhintay ki labad wal la soo baxay waxan la قول كان نبيال في امر خاطيال با لدي ياري واشرقه الارض واليال في بانورا وانو كان قيام ما بانورا محيل النور في النور ربها الى هذين سبحانه كل اللي فسين قداب كل كون كان سعدو كو دم بانورا الكتاب وحيبوغه عملك دوت كنغو هم حق يا سمبا ايا لكيناي ملائكه دياري سي وجيه كجدال روحا للي بالنبيين نبيا النبي نبياشي والله كاني شي عمره هذه اي عن واش هو هذا مر خاطي يالك او امه هيا لكاني كجدال جتي بالاوغي فقومي وحل حكمي بينهم تكد علىوده في الحق سي اجل او انقفنا دم وسان كلام, كلام. كلام وأنا أقوله يا هنا إن لقدي فين دابيء أيا لهو كر حكمناه فحمدك لا يظلمون لا تلوموا يو بزيادة سيئة في سياتهم فما هذا وحلو كربيه أو نقص حسنة من أسناتهم لققابيه ماذنبح مايزود سوء حلا حكومة ووفيات ولا دماسة كل نفس نفل عارك إذا هك ما وعي عملت سماية طيبة وهذا ما يصير عياء وهو أبنى أعلم يسعى قفل بكوغان بذن حتى أدقى وهي أدقى نفستين حني يا سنبى وهذه لكن ألا اللبادي مدنى اللوبيين وهو أبوين أعلم ذات إذلك إكاقون بذن بما هو حي يفعلون ذاتك سمية قل قصيدا اللبادي عملك الوادى ما يصير عياء هذا يا وحالك هيا الذين وقفوا الحق ديه دي, دي. فهذا ما يسترجع ماشا ما يسترجع انت الله الى جهنم جهنم الله هذا يقول زماران كحاكوها وقففك الله كالكالي كي شركك كي كفرك كي دلك كي دعا كي زنادك كي الله Jahanna ma lauwa, hatsaidaa jahua, jahanna ma markaji mahdanba, jina jishirna jarrat, fuktiat lafura, fuktiat ina kireu, abuwa, buwa, jahanna maalba, benevi, għajalla furura, kolka, jega, wedgi kolla, pelkunna bsenis, koharuwa karta, bajajaj, kwa ta' kanna tensin, jahanna maa, għallu, kwa tinnimamo, habis kalljina, habis deli senoma. وروو خالي يا باشي ديو الا بكم اجي سكن الله وخ لا ديو لكن دريشت ايدا بالخسو كسو يكو تيشي مامار شي دا سو كلام مركه مالا لا فرو قورتهم على جلينايو امخ لا قبلنا انت كلك قرتبو حنين يا مال كل كجهنم وي قبل جهنمك منهم تنمر كانوا باللا فرو جوو خرينايو حتى اذا جاوه هداي ما كان كجدالبا فطح هذا الفرع أبوه أبوا الابدي جهنم الله فرع ملائكته كذبت عن مركب قوة كان نعديني إعلان سودرته فقال مغول هذا لهم كافرين في عقدي لي جهنم هل أم يأتكم بركة الله إذن كوارم موصني دين من رسول منكم شيء أبني آدم قيطلون عليكم كركينا ايات ربكم خديينا يادو دجي كركينا كو اغريا هو يذيرنكم في دين دك لقاء يومكم ما لنتنا لكل دلا هذا سنوي سكديو الباب كي هادين لا فوراي ايا ملائكه النار تكاد اييش اي وركم جيدين بصر ابكين با ما شوايدين كا يمي فصون للميمن ميا سيدا جوابن كل دارك قالو حيل ذنبلا إنه يا نويمان سكدا الرسول رسول و نوتين ميد أياندا ران نغو ولكن هيس حقت و عسقناتي كلمه العدل نار كلمة و الامر ان جهنم و هي كوسقناتي الكافرين انت حقت بيس كركودي في كلمه كوسقناتي كل كاباويان اه شك ازليا رجاسا نغو سقناتي وحو البوان لو شيقي انغا مارن لو وايف كل كاوركي وا با فاجله إلى وحالي إلى ملاقيتى وقدخلوا قلا أبواب جهنم لها سبعة أبواء فإن جهنم لموئدهم أجمعين لها سبعة أبواء فذبل باب اللقى قلا الناس ولا جمليه لكل باب منهم جزء مقسوم قال الأركب فذبل ذلك فدخلوا قلا أبواب جهنم جهنم الباب الذي قلا خالدين ما له وياه تبان لجديلا يا الذين كوا قوارا في عجنهما جود هذا فبيسو حبات له مثل متقبل حق قوة يسكون يجي ما ليكون نجده فحقو بطل جهنم هو خلق قيبر أواز وجاتي أو ووفيت كل نفس معا من قيبر لبادنا وقوة كان وسيق وارك عيا الذين أخيارته إتى ذب كعب سليم خبهم خبيض كعب سليم اوامرتينا فرمي نواهدين كافوك علي انت الله كأيا ايقونا الى الجنة شن الله كأيا سمارن ايقو كوحا قلدي جهادك قلدي سلاة قلدي زكاد قلو والبابا وحيكو جنة متان ايسا منجرين ايا مقعيس لوك عيناي حتى اذا قرتك جاءو هاي مدان وفوتحات فكسيد اللو بدلي عليك مركي هورا فوتحات باي اعي وحينو نريك haday yimadan kagala se la fura sayu nafzato lakiin qoladan jannada asifuraid mesh ajir marti la jacal yahay lana og yahay uguna talagashayay qortay timinim qarab qarab la irama hal babku waa furay anta duwaa ama isanta baadar البابن ادي ما هور لوغوسي فوراي كل كا قولدي ملائكه كو واحين وسمرني الم ياتكم اناني ينكار كو وسودا ويسودا داغايسو وقالوا هو يرا لكم متقين خزناتها ملائكه جندك عدي جايسي ايا وحا يرا سلام عليكم كو ويلا الم ياتكم نبتغلو حمان ما انتو دلاغ نبتغلو هيا كركينا هل جنوا واتجياي؟ سببته هو حاول نفتو في عمل خي صوبنا أيات طهري وحول ب إذا كون ملاك تحسن كلا الرعاية صيبتهم خوحا وجسما بدونا لسناتينه تسكي هذا نفته اللغوسا ما ينayo قبل عمن ذاك كلكه وحوماولا بينفتو ذاك وفين مكاسا الروادين واتجياي كلكاسا ملاك تسير الله صيبتهم وات في ناتنا أذوقتهن، أفتح خلوها، جندي قلا خالدين يغوا قواره، كل كاس أو حي سلام هذانا كايا ملاك تيا مؤمنين تيولم، نايكو مهذنا كايا نور، كل المؤمنين تا، وحياديو كل لغو يبوي، أي الله لما يصير جن اللجووروري، ثانيا، وحيحب العاصيي، الكفر، أي حمل ليه مي، قال ليه بيونار ثالثا، يبع يا هاردن كي الله لكي أيادا ماضي سحب ما حد الله بح كونوا ولد بيه كل خوا قالوا ملاقيك ت هي مؤمنين تيجوا دوا أيادا الحمد لله ما حد ساودن تاع حبارة الذي الله صدقنا نور ميجي هذا مؤمنين ناج وعده جباهه جنا نجبا أو أورثنا ندحل سيل الأرض كل كجنا نتبوه نجودك دعنا من الجنة سندي حقالا حيث مالا لماشي أنه نشاو دونه فالنعمة وحبر واقل أجل العامل لدكي شقيي تأيمان يعمل صالح شقضوا دواي دو أبا القدك اللسي عن أجرهم هذا جندا يا وحا وتقينت له أبا القد وطرأ وحضر كي سمالنت الملائكة ملائكة هنا يحافين كواريك سيئين من حول العرش عرش كي يبقى جايبك جايبك. الاركيزة ايام ملائكة طبانطاي حيخة من ايام يسبحون اللي يوفى ايام الحمد ربهم خب مهدي ايام قوى تصبيحنا قدر ايام وقوبية بينهم ومتا دعوه ايام للحق سعدلية قرصارة ايام اللي قدر مايسرة قلقها ساوا قيلة ملائكتي يا مؤمنينتي كدي قوى ذي الحمد لله إلا وهم هذا لله رب العالمين وانك وربك حدونا غنا و نو يبو هاي نولا ما استير حسيالكينا ادبي حقاق يمرنا و دمالي كل كان جنان حول هاي خاما هاني حدونا قريب وما قدر مشركي ما يوين الله يبوينه حق قدره الى وين انتي صحهدي ولارغو ذلكم سمع اني ديلكي قبلته انتوا بد ابو كجرا يوم القيامة هي أمضى ما لانتهى فسماواته إلى اليال كان مدهوئيات وضو من سمايالك في أمينه من اكتابي قدوبين سبحانه أبلان بضانه وتعالى يبقى كورا هذا أما هو أن يشركون إبلا ولا جنائيا والنفيقى وحل أفوفا في الصوره ونقي قيامه وصائقة وحق الرحمة من أنك في السماوات إلى اليال قدوبة قسوة هي هو من في الأرض قدري القروض كسوكا إلا من هم مهان شاء الله هباووط واني حملات العرش ايا ثم كدالبا نفق الله فيه بونك اخرى مركلة فإذا عدد الله هم امكي ابي قياموا ينظرون سيدي اللقم معمولا يو اي سوكا كل واشرقة كل كلكي بان نورا كلكي اللقم حساب تما ييو في نور ربي ربي قد نورك ايا أناور كدل كيمي ألو كيمي أبوظبي على الكتاب خبرها عملكم مدهون يا سنبل لوقري رجال حاضريا وجية عسل ليه من النبي شيء مظاهري هو مرقاته وش هذا نبي محمد في يوم تيزي رجالك أنا قضية والله حكومة بينهم هتوما دخلوا بالحق عدالة يا كسر أوهمونك لا يظلمون لا تلمن مايو أبو وحال الله لما استرى كله نفس نفلقه إذلك ما عمله وحيث ما يستيه وهو إبانه أعلمه إنه إذلك كوغانبدا لما هو يفعله إنه قسمية وصيغة وحالك هيا الذين وحيث فروقه لغي يعرون إلى قلبه لدعه إلى جهنم جهنم حق هذا الله كهيا سمرة إلى وقعها حتى إذا جوها حتى يما دانبه قَالَ هَذَا لَفَوْرًا أَبُو وَأَبُوهَا جَهَنَّمَ تَجْدُو لِأَهْلِهَا أَيَّاهُ لَفَوْرًا وَقَالَ وَهُوَ يُهْرِهُ لَهُمْ كَافِرِينَ خَزَنَتُهَا أَتْرِيدُ جَهَنَّمَ أَيُّهَا الْعُجْرَانَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ كُلُّ نَذِيرٍ مَّيْمَنٍ رُّسُلٌ كَوَّالٌ دِرَ مِنْكُمْ فَمِنكُمْ كَأَيِّنْ كَمَدًا يَا قَوْمُنَا أَخْرِيًا عَلَيْكُمْ إذينك مالين تينن ما أنت لا كل مدد هذا كنا خروء أي ردن كافرين توي بلا ونوي من ولكن يجى حقد وحاسق ناتي كلمة العذاب هذا بكلمة أي على الكافرين إنت عقد جديد كرقات كسق ناتي قيلوا حلايلة حدادينك وحقد جديد أدخلوا جرا أبواب جهنم لأنما الببدر كلا كلا خالدين بينك كو ورايا يا جهنم قد قد فبسا وحبل يا باص قبا متول متكبر كويس وين يسين ما ميرى كناغاده جهنم ايعوب باص يا بلبل قل لي لبان نواقوا كان وصيقه قال لك ايا كون غادي بجي كوجان هي وصيقه هنا سبوا لكن يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدم يغو غادي كوجا هيا كوان لكين ايه ونصرق المجرمين الى جهنم وردا سيقا قدد باكوان لكيني الذين اخيات اتقوا خبهم كعبسة هيا الى الجنة جنة الله كحيات ايه قدد كجوغا زمرا كحاكو عنا حتى اذا قرتعي جاؤوها جنة يهي مادا يظهر ايه ظهر الله فريد ابو وابوع جنة البابده اوه قال هو يريد dahum ila khazana Malaikti malaikati jannata ka adeey gaaysey ay kusudan nabad galiyo huma ila ilka laga nabad galo fa alaykum korkinaato jannati la logo warbinaaya mixi qoonsimada fa adun jiray kaari iyo gadi iyo gabow iyo gardaro iyo gumaysi waxa soo dan majiran nabad galiyo huma ila ilka laga nabad galo fa alaykum korkinaato sabbtuna فوقك سنتين ادونك هتكون في انهي ده كيف تدخلها الذي قال خالدين الذين كووارا كل كاي وقالوا يرادان متقين كل كاي الحمد ما حد ايديل بالله ربك غير لغ عبوداله الذي الله صدقنا نور ميه وحده يابو هيسه ورثنا نبدل انكو قد دقينا من الجنة شأن هذا حق هذا حيث مال الله ماشي أنه النساء دونه فالنعمة محابرها قال أجر العاملين تتشغيها بالجودكوز أجمنا كان أنك نلسي أي أخوكي نبضا وتراو حضرك دونتا هالملائكة ملائكة يا بايني حافينا تميهين من حول العرش عرش يا باك يا روكيس أي تميهين يقول الله تصبحنا يا بحمد ربهم خبقوا دمه الدين تصبيع ركود رأي وعلى حكمية بينهم أدوما دعوضا للحق كرسوري عدل يعني له حكمية ملك عدل يعني كرسور له حكم أيه وقيل الليلة خوله دماتي قلقا استغرار رسميا يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل الناب خلود بلا موت لبدينا قل قول قل الله أركب إنه يا رجلاً جريحاً حكم بشار إيزن خلق سامو منين تطير؟ فقيل وحالة جري الحمد ما حط إليك إلا هبواينا إشكاله عليه رب العالمين وإذا كنا البارين عليه يي ما ملايينا والله أعلم.